جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المدثر والمزمل وطاه المدثر والمزمل ناداه الله عز وجل بذلك في القرآن قال يا أيها المدثر وقال يا أيها المزمل فناداه الله سبحانه وتعالى بذلك لأنه قال لأهله عندما لقي الملك أول ما لقيه وذهب إلى اهله فقال دثروني دثروني قال زملوني زملوني فقال الله يا أيها المدثر وقال يا أيها المزمل وطاه كما ذكر أهل التحقيق من أهل العلم ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هذا طاه ليس من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه وإنما هو من الحروف كقول حامين وكافها يا عين صاد ونحوها من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم يقول أحسن الله إليكم ما حكم التسمي بأسماء الأنبياء أو بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي والحاشر والعاقب التسمي بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام التي على أشياء هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه لا تجوز لأنها تدل على أشياء هي من خصائص النبي وذكر الاسم وفسره بما هو من خصائصه الحاشر فسره بما هو من خصائصه العاقب فسره بما هو من خصائصه نبي الملحمة إلى آخر هذه أسماء تدل على أشياء هي من خصائص النبي صلوات الله وسلام عليه فلا يجوز التسمي بها أما مثل أحمد ومحمد وهي من أسماء عليه الصلاة والسلام لكنها ليست كما سبق تدل على شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام بل لا بأس بالتسمي بذلك التسمي بمحمد والتسمي بأحمد لا بأس بذلك وبعض أهل العلم كما حكى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حكى خلافا في التسمي بأسماء الأنبياء فبعض أهل العلم كره ذلك كره ذلك وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تسموا باسمي أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فالتسمي بمحمد أو تسمية محمد أو أحمد هذا لا بأس به أما الأسماء التي هي تدل على أشياء من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز تسمي بها نعم يقول ما صحت هذه المقولة تقوى الحجام تفيد المحجوم تقوى الحجام تفيد المحجوم تقوى الحجام لله إذا كان الحجام يتقي الله سبحانه وتعالى فلا شك أن تقواه لله سبحانه وتعالى تفيد المحجوم لا من حيث المعنى الذي ربما أنه يقصد بهذه المقالة من حيث انه يتبرك بحجامة مثلا لكن إذا كان الحجام يتق الله فسيتعامل بالحجامة معاملة تفيد المحجوم ولا تضر لأن بعض الحجامين إذا كان لا يت... يتق الله ربما أنه يحجم الإنسان بمحاجم ليست نظيفة فتكون الحجامة تنقل للإنسان أمراض تنقل للإنسان أمراض وأوبئة وتكون مضرة عليه لكن إذا كان الحجام يتق الله عز وجل فسيعتني نظافة المحاجم وإتقان العمل إتقان الصنعة خوفا لله ومراقبة لله سبحانه وتعالى وأيضا في التعامل مع موضع الحجامة سيكون رفيقا يتعامل برفق وبأنات وبمعاملة طيبة وبنصح للمحجوم فإذا كان يتق الله عز وجل لا شك أن تقواه تفيد المحجوم من هذا المعنى نعم هل الحجامة سنة في كل شهر بدون أي مرض الحجامة عندما تكون عن حاجة وهو تبيغ الدم وإذاءه للإنسان ففي مثل هذه الحاله تكون متأكدة تكون متأكدة حتى يذهب بالألم ويسلم من الدم ومضرته لأن بقاء الدم يكون إذا هاج وتبيغ في البدن يكون له مضره على البدن فسحبه اراحه للبدن منه ومن الأضرار التي تترتب عليه قد يتحول سموما تضر البدن ففي مثل هذه الحالة يتأكد تتأكد الحجامة وإذا كان الإنسان لا يشتكي من شيء إذا كان لا يشتكي من شيء فمع ظهن العلم يفضل الحجامة وإن كان من باب حفظ الصحة وابن القيم رحمه الله تعالى له في كتابه زاد المعاد تقريرات نافعة في هذا يمكن أن تطالع ما هي الأسباب التي تنمي الحياء الأسباب التي تنمي الحياء كثيرة من أعظمها وأجلها وأكبرها التأمل في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى حتى يزداد العبد معرفة بالله جل وعلا وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعبد كلما كان أعرف بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله كان ذلك أجلب لقلبه للخيرات والفضائل ولهذا قيل من كان بالله أعرف كان منه اخوف ولعبادته أطلب وعن معصيتي أبعد فالمعرفة بالله من أعظم الأمور المعينه على الحياء ومن الأمور المعينه على الحياء القراءه في كتاب الله في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في النصوص التي فيها الحث على الفضائل والتحذير من الرذائل والتحذير من عقوبه الله سبحانه وتعالى وصحته والنصوص التي فيها ذكر الثواب والجزاء إلى آخر ذلك فالقراءه في ذلك من ما مما يحدث للقلب طمأنينة وسكونا وخوفا وحياء ومراقبة لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأعمال القلبية النافعة أيضا مما يعين على الحياء قراءة الأحاديث الواردة فيه وفي فضل الحياء ويمكن أن يطالع في هذا الباب ما كتبه الإمام بن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من شرحه, من شرحه للأربعين للنووي رحمه الله تعالى جمعا جمع مفيدا نافعا جدا في هذا الباب فأنصح بمطالعته وقراءته ولا مانع أن يقرأ الإنسان مرة وثانية وثالثة ورابعة حتى يتمكن هذا الأمر ويتقوى في قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا مما يعين على الحياة مصاحبة أهل الحياة مصاحبة أهل الحياة وأهل الفضل وأهل النبل والبعد عن أهل الوقاحة ومنزوع الحياة قد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر